يصدقكم عما ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم ع.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 كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبيل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة